بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأخل عدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا, إلا أن يأسين بفاحجة مبينة فتلك حدود الله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 فَإِلَّا هَذَا الَّذِي أَعْلَمُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاد الأحمال أدلهم أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفذ عنه صيئاته ويعظم له أدرا